النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية أغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء التاسع عشر من ربيع الثاني لسنة ألف واربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك وإصابة واحد وثلاثين مرتدا في هجوم لجنود الخلافة استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس تفجير دراجه مفخخة على تجمع للبكك المرتدين غرب الحسكة واستهداف جاسوس لهم جنوب الشدادي سيارة مفخخة في تلعفر توقع ثلاثة هلكه واثني عشر مصابا رافضيا وهلاك عنصرين وإصابة ثلاثة آخرين في ديالا بينهم ضابط البداية من ولاية ليبيا من طرابلس الاكوى اصامة واحد وثلاثين مرتدا في هجوم لجنود الخلافة استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس بعد التوكر على الله وحده تمكنت مفرزة امنية مكونة من ثلاثة غماسيين مزودين باحزمة ناسفة واسلحة رشاشة من اقتحام مقر وزارة الخارجية للحكومة الليبية المرتدة وسط طرابلس وقد أدى هجومهم المبارك إلى قتل وجرح واحد وثلاثين مرتدا من القوات الأمنية وموظفي الوزارة وبسط سيطرتهم على المبنى لعدة ساعات ثم حرقه بالكامل ولله الحمد ونقول لكل من ساهم في حرب المجاهدين إن المعركة التي دارت رحاها في مدينة سرت وما حولها مع المرتدين وحلفائهم قبل عامين لم تنتهي بفضل الله إنما امتدت لتشمل كافة المدن التي ساهمت في حرب الشريعة والموحدين والله غالب على أمره ولكن المنافقين لا يعلمون ننتقل إلى ولاة الشام من الحسكة تفجير دراجة مفخخة على تجمع للبكك المرتدين غرب الحسكة واستهداف جاسوس لهم جنوب الشدادي بعد التوكل على الله تمكن جنود الخلافة اول امس من تفجير دراجة مفخخة على تجمع للبكك المرتدين في منطقة كوع الصديق ما اسفر عن اعطاب ثلاث اليات ومقتل واصابة عدد منهم كما تمكنوا اول امس ايضا من استهداف جاسوس للبكك المرتدين بنيرانهم في قرية مركز الشرقية جنوب الشدادي ما ادى لاصابته بجروح خطيرة نسأل الله ان يعجل بهلاكه على طريق أبيض جنوب غرب الحسكة تم أمس دهس عنصر من البكك المرتدين ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نسأل الله أن يعجل بهلاكه وإلى ولاية العراق سيارة مفخخة في تلعفر توقع ثلاثة هلكة واثني عشر مصابا رافضيا وهلاك عنصرين وإصابة ثلاثة آخرين في ديالا بينهم ضابط من الجزيرة بتوفيق من الله تعالى فجر جنود الخلافة سيارة مفخخة مركونة على تجمع للرافضة المشركين في دورة رأس الجادة بمدينة تلعفر أمس ما أدى لهلاك ثلاثة وإصابة اثني عشر آخرين ولله الحمد والمنه. وفي ديالا بحول الله وقوته تم أول أمس تفجير عبوة ناسفة على همر للجيش الرافضي المرتد في قرية الجعافرة جنوب بهرز ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم ضابط كما تم بحوله تعالى أول أمس أيضا استداف ثكنة للشرطة الاتحاديه المرتدة بالأسلحة الخفيفة في قرية الأخوة جنوب خانقين ما أدى لإصابة مرتد وفرار الباقين نسأل الله أن يقذف الرعب في قلوب الكافرين والمرتدين وأخيرا إلى ولايه سيناء بمعية الله وفضله دمر جنود الخلافة جرافة عسكرية لجيش الردة المصري بعوة ناسفة أمس، وذلك بمنطقة المقاطعة جنوب رفح. ولله الحمد والمنه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. هلاك واصابه واحد وثلاثين مرتدا في هجوم لجنود الخلافة استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس. تفجير دراجة مفخخة على تجمع للبكك المرتدين غرب الحسكة واستهداف جاسوس لهم جنوب الشدادي سيارة مفخخة في تلعفر توقع ثلاثة هلكة واثني عشر مصابا رافضية وهلاك عنصرين وإصابة ثلاثة آخرين في ديالا بينهم ضابط وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين لن يرجع المجد التليد بغير آساد العلم أسد الخلافة قد مضى يحطم الفخور اللعين عليه عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوارم يشفي صدور أغزو عليهم غزوة تردي بجند الكافر ودعوا صليل صوالم يشفي صدور المؤمنين